بسم الله الرحمن الرحيم هل أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجوا لقاء الله فان اجل الله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 جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا هُوَ وَلَا يَعْلَمُ مَا بِصَدْرِكَ إِلَّا مَا أَعْطَى وَمَا تابعوا سبيلاً وَالْنَّحْمِ الْخَطَائِكُمْ وَمَا هم بِحَامِلِينَ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَائِهِمْ مِنْ شيء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُ الناس قَالَهُم وقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم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 الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فما كان جَوَابَ قومه nie jest odpowiedź, tylko أَوْ powiedzieli, że zniszcie go, czy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 قال انني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته نبوة والكتاب واتينا وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم ويأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ nie czsawy mi w oczли�aach Nie sądził tylko zniknąć recessczą ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين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 ريت رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذت أم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في وَمَا وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت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 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ma nadunie min وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ alhaqim الْأَمْثَالُ al amfalu وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَذَلَّنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهَ رُجُلِهِمْ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين امنوا ان الارض واسعه فانيا يفعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين آمنوا اعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّكُمْ تُبْلَغُونَ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا على رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ALLAHU YAD'U SUTUR RIZQAL LIMAN YASHAA MIN 'IBADIHI WA YAQDURU LAH INNALLAHA BI KULLI SHAY'IN 'ALIM WAL'IN SA'ALTUN MAN NAZALA MINAS SAMAA'I MA به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وما هذه الحياة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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟